فيلق عمر هو البطل راسخ مثل هذا الجبل والكل يعرفونه الكل يعرفونه ورجالنا قطعه وعهد والله ما نخن الوعد حدهم يكرهونه حدهم يكرهونه, حد يكرهونة. فيلق <تصفيق> في عمر هو البطل راسخ مثل هذا الجبل والكل يعرفونه الكل يعرفونه ورجالنا قطعوا عهد والله منخون الوعد حدهم يكرهونه حدهم يكرهونه, حد يكرهونه أمن ترابك يا وطن لأمريكا من بيعه والباعد تكله للكفر الرافض الشيعة الرافض الشيعة وأمنت رابك يا وطن لامريكا من بيعه والباعدتك له للكفر الرافض الشيعة الرافض الشيعة ومعدن يظهر ينجلي حب الصحابة الأولي لك ما يغيرونه لك ما يغيرونه بلق عمره والبطر راتخ مثل هذا الجبل والكل يحرفونه والكل يعرفونا ورجالنا قطعوا عهد والله منخون الوعد حدهم يكرهونا حدهم يكرهونا, حد يكرهونا ومن هو هذا مقتدى حتى يخوفنا أبطالنا تجمع لي لمن يداهمنا لمن يداهمنا ومن هو هذا مقتدى حتى يخوفنا أطفالنا تجمع لي لما, لما, لما نيداهمنا وبحيفة شم سيد وقع لما نلزمناهم ركع خلهم يجعصونه في لقى عمره والبطل رسخ مثل هذا الجبل والكل يعرفونه رجع لنا قطعه والله منخون نخون الوعد حد بيكرهوده حد بيكرهوده وكل دينهم كذب بكذب مشافه والدولار وعمامتك من تنثقب في شارع الاحرار في شارع الاحرار كل دينهم كذب بكذب مشافه والدولار عمامتك من تنفقب في شارع الأحرار في شارع الأحرار سيارتك مسدسك دجداشتك عمامتك خلهم يحرقونه خلقوا بيحرقونه وفيلق بي عمره والبطل راتخ مثل هذا الجبل والكل يعرفونه والكل يعرفونه ورجالنا قطعوا عهد والله الوعج حدهم يكرهونه. النوير حدود شعار منظمه بدر الدرل والمنشار والعظميه والفضل من وقعه والطيار. وقع والطيار شعار منظمه بدر الدرل والمنشار والعظميه والفضل من وقعه والطيار من وقعه والطيار ما ينجرع والمتعه اصلا مو فرع خلوهم ويه غيرونا الهم يه غيرونا علاء عمر هو جبل والكل يعرفونه كل يعرفونه ورجع لنا والله ما خون الوعد حدهم يترغونه حد هم يترهونه وفيلف عمره والبطل راتخ من ذل هذا الجبل والكل يعرفونه والكل يعرفونه وجعلنا قطعوا عهد والله من خون الوعد حد هم يترهونه